صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه, شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا الوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره وهم مستكبرون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 أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائم كَتُظَالِمُ أَنفُسَهُمْ فَالْقَوْسَ لَمَّا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُو بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَا بِأَسَمَثُوا الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا ذَأَنَّ زَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ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 الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هل ينظرون الا انت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 وحاق بهم مَا كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ما عبدنا من دونه من شيء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 ما قولنا لشيء إذا أردناه أن قول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء في الدنيا حسنة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 فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون فأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَيْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَيْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأرض أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم وما في الأرض من دابة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 ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يست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 وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم, اليوم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم, إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَهُ نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِهُ وَدَمِ الْلَّبَنَ الْخَالِصَ الْلَّبَنَ الْخَالِصَ سَائِغٌ لِلشَّارِبِينَ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه, سكرا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتبعوا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 افابنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم, ورزقكم من الطيبات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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رُوْجَ لَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبَكَ مُلَأَّ يَقُدِرُ عَلَى شَيْئٍ وَهُوَ كَلُّنَّ عَلَى مَوْلاهُ وَهُوَ كَلُّنَّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى, وينهى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها, ولا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن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 ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء, السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا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 ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين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 ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها, يأتيها رزقها رغدا لكل مكان فكفرت فكفرت بان علم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم, فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا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 إبراهيم كان أمّة قانة لله حليفة، إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حليفة، وولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه.